وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا مُؤْمِنًا يَسْتَهْزِئُونَكَ ۗ أَهَٰذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ فَبِأَيِّ ذِكْرٍ الرَّحْمَٰنُ هُمْ كَافِرُونَ خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُون وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ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 لقد استهزأ برسول من قبلك فحاق قبل الذين سخروا فحاق قبل الذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل ما يأكلون بالليل والنهار من الرحمن بلهم عذكر ربه معرضون أم لهم آلهة تمنعهم تطيعون نصر أنفسهم ولا مما يصحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أما نأتي الأرض ننقصها من أقرافها أفهم الغالبون